يا غفر الذنب سالك سا ربي تغفر تغفر ذنوبي وافتح لنا كل باب يا ستر العيب سالك ربي تستور تستور عيوبي وارفع بسات النذاع نور بصير توصلي له إلهي إلهي كروبي واخوانانا والصحاب وذهب بفضلك وجودك يا إلهي إلهي كروبي ونعم لنا بطاق up yeah bye شمس الهواه جت دنا يا صاحبي الليل وربي قد هوا را ان حجاب كم للمحبه لواهب نار نار بين ال بين الجنوبي رسو اهل منك نحف يا باي الدان با نسل ابد می عوبي و خلف كامل المحاب لواهي نا نا بين ال بين الجنوبي رث وحدي منك نحاب والفاي وصلوا على المختار طيب طيب الجنوبي وابعدوا عنه you jaa pya baa dan wadanana wadanana wadanana wadanana wadanana ya dan weina ya salam, yas -salam, yas -salam.